والعجب والفرح والاتيان والمجيء والهبوط والنزول وإثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وهذا كله يندرك تحت باب أحوال وصفات الله الفعلية الاختيارية التي قال الله عز وجل فيها كل يوم هو في شأن وبينا أن الله عز وجل يحيي ويميت ويعز ويذل كما فسر السلف هذه الآية ويقدر وهذا نوع من تجديد التقدير لكن كل شيء معلوم عند الله عز وجل ومقدر سابقا ولكن هذا من باب التجديد فالله عز وجل يفعل ما يشاء عندما يشاء لأنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه وهذه حجة نأخذها على الأشاعرة عندما قالوا إن الله قائم بنفسه قلنا لهم أو قال لهم أهل الحديث كيف يكون قائما بنفسه وهو بحاجة الى غيره قالوا كيف ذلك قالوا أنتم تقولون أنه لا يتكلم وأنه لا يضحك وأنه لا يأتي وأنه لا يجيء وأنه لا ينزل وأنه لا يفعل كذا وكذا وكذا وهذه صفات مخلوقة ومعنى ذلك أنه بحاجة إلى غيره حتى تتم, حتى تتم هذه الصفات به والله عز وجل لا يستكمل بغيره ولا حاجة له ولا غيره لماذا؟ لأن صفاته سبحانه وتعالى كلها أو كلها صفات أزلية كلها صفات أزلية صفات الله عز وجل أزلية تتجدر في نفسه حيث شاء في أي وقت شاء المعتزلة والأشاعرات قالوا ان لم يكن فيه وصف ثم أحدث او حدث له هذا الوصف وقت الاخر فهذا معناه في حاله عدم وجود الوصف انه كان ناقصا ولما ثبت له هذا الوصف اكتمل والإله لا يكون ناقصا حتى يكتمل فلا بد أن يكون كاملا ومن هنا أنكروا الصفات الفعلية لله عز وجل يعني قالوا لم يكن يتكلم ثم تكلم لم يكن يستوى على عش ثم استوى لم يكن يأتي ثم أتى لم يكن يجيء ثم جاء لم يكن يضحك ثم ضحك لم يكن يغضب ثم غاضبة هم يقولون ذلك فكان جواب أهل السنة والجماعة أن هذه الصفات ليست محدثة مخلوقة في ذاته وإنما هي صفات أزلية في نفسه ولكنها تظهر حيث شاء في أي وقت شاء يعني لا تتولد في ذاته تولد الحوادث المخلوقة وإنما تظهر في نفسي حيث شاء، لكنها قديمة في نوعها متجددة في أحادها، وهي من أبلغ الكلمات في الرد على المعتزلة والجهمية والاشاعره لأنهم قالوا لم تكن ثم كانت، هم يقولون لا هي موجودة أزلا، ولكنها ظهرت حيث أراد لها الظهور. اراد ان يغفر غفر اراد ان يخلق خلق اراد ان ياتي اتى اراد ان يجي جاء اراد أن يضحك ضحكا وهو قادر على الفعل ولذلك ولذلك اهل السنه والجماعه لما كانوا يردون على على الجهميه قال الفضيل بن عياض رحمه الله اذا قال الجهمي انا اؤثر برب يزول عن مكانه فقل له بل أنا أو من برب يفعل ما يشاء أو في رواية أخرى قال فكله أنت أنا لا أكفرو برب يفعل ما يشاء ذكر ذلك الإمام البزّتى العفري في كتابه الإذان الكبرى إذا إذن هناك أمران الأمر الأول أن هذه الصفات الفعلية الاختيارية صفات أزلية تتجدد في نفس الله حيث شاء الأمر الأول أن الله قادر على ذلك حتى أن بعض عقلاء الفلسفة المسلمين قالوا إن لم تكن هذه الصفات موجودة في ذات الله فلا يمكن أن يتحقق خلق ولا وجود يعني علق الوجود على وجود الخلايا على وجود الصفات الفعلية الاختيارية علق وجود الخلايا على على وجود الصفات الفعلية إيه الاختيارية إذا هم قالوا إن الله لا يتغير ولا يتحول وبناء على ذلك انكر الصفات الفعلية فقالوا لا يضحك ولا يأتي ولا يجير وقالوا التغير والتحول حدوث. تغير والتحول إيه؟ حدوث. وكل حادث مخلوق. أهل السنة والجماعة قالوا الحدوث نوعان كما ذكر ذلك الإمام الدارمي الرد على بشر المريث المريثي قال الحدوث حدوث مخلوق وحدوث غير مخلوق حدوث مخلوق يحدثه الله عز وجل في غيره وحدوث مخلوق يعني متجدد في نفسه وذاته غير وحدوث غير مخلوق يعني يتجدد في نفسه وفي ذاته سبحانه وتعالى يعني ليس منشئا نشاه المخلوقات وانما هو موصوف بذلك سبحانه وتعالى كلمه التغير والتحول التي ترتب عليها, ترتب عليها انكار صفات الله عز وجل تناقض فيها الاشعار تناقض كيف تناقضوا هم قالوا التغير والتحول حدوث والحدوث من صفات الاجسام والله ليس بجسم اذن ليس موصوف بهذه الصفات هذا هو قولهم ثم قالوا الجسم يتكون من جوهر وعرض الجوهر اللي هو الزاد والعرض يطلق على الصفات ثم قالوا في تعريف العرض لا يبقى زمانين. يعني ايه العرض المتعلق بالذات لا يبقى زمنين يعني ياتي ثم يفنى يعني الصفه تظهر ثم تفنى ثم تاتي الصفه الاخرى تظهر ثم تفنى ثم تاتي الصفه الاخرى تظهر ثم تفنى فقالوا لهم انتم اثبتم صفات تظهر وتختفي وهذا من صفات الحوادث وهذا معناه أن الله عز وجل ليس موصوفا بصفة عندكم لأن الأعراض هي الصفات والصفات هي الأعراض فقالوا لا نحن نقول الأعراض للخلائق والصفات لله والصفات لله لا تتغير أما الأعراض في الخلائق فإنها تتغير فقالوا لهم أهل السنة والجماعه الأعراض هي الصفات والصفات هي الأعراض ولا تفريق بينهما ولا تخصص بشيء دون شيء واتفق المعتزلة مع أهل السنة في الرد على الأشعرة بذلك ولم يستطع الاشاعره أن يردوا على المعتزلة في هذه المسألة فقالوا كلمة كانت غصه في حلوقهم قالوا هب أن الصفات هي الاعراض والأعراض هي الصفات فنحن نثبت لله صفات لا مثيل لها لا تتشابه مع الصفات المخلوقين. فكان جواب أهل السنة إذا كنتم تعتقدون ذلك حقا فلماذا أنكرتم صفات الله بحجه المماثلة والتشابه مع صفات المخلوقين نحن كنا لكم الله موجود والخلق موجود ووجود الله يختلف عن وجود خلائق لماذا لم تقولوا إن الله عالم وخلق خلقا فيه علم وعلم الله يختلف عن علم الخلائق وكذلك له قدرة وقدرة الله تختلف عن قدرة الخلائق وكذلك له وجه ووجه الله يختلف عن وجه الخلائق وله يد ويد الله تختلف عن يد الخلائق فإذا أثبتتم أن الله صفات ولا تشابه صفات المخلوقين فلازم ذلك أن تثبت جميع صفات الله سبحانه وتعالى فاقروا بالإجابة ولم يلتزموا بها واستمروا على التأويل والعناد مع أهل السنة والجماعة هذا هو باختصار شديد حقيقة الرد على الأشعر في قولهم أن الأعراض لا تبقى زمانين يعني العرض يأتي ويفنى ويزول فقالوا لهم يلزم من ذلك أن صفات الله تفنى وتزول قالوا صفات الله تختلف عن الأعراض في المخلوقين الصفات لله والأعراض للمخلوقين فقالوا لهم هذا تفريق غير صحيح فالصفات هي الأعراض في الخالق والمخلوق فقالوا هب أن الصفات هي الأعراض فنحن نثبت الصفات لله على وجه لا يماثل صفات الخلائق الأشعري الرازي وهو يتكلم في مسألة إثبات الصفات وإثبات المثلية أو نفي المثلية في الذات او في مسألة الصفات والذات قال في تفسير قوله تعالى ليس كمثله شيء قال يعني في ذاته أما في صفاته فله مثل فالعباد يوصفون بأنهم قادرون والله قادر ويصفون بأنهم لهم أوجه والله له يد ولا بد هنا من التأويل وهكذا الله له وجه والخلق لهم موجو الله له يد والخلق لهم موجود فلا بد من التأويل حتى ننفي التماثل والتشابه هذا هو كلامه والآية ليس كمثلي شيء نفي للمثليتي في الذات والصفات وليس نفيا مطلقا للتشبيه لأن هناك اشتراك في الإث والمسمى يقال عنه التشبيه يعني الله عالم والخلق عالمون هذا تشبيه ولكن علم الله, ولكن علم الله يختلف عن علم الخلائق هنا نفس التمثيل بالكلية فنفس التمثيل أدق وأشمل من نفس التشبيه لأن كل موجودين لا بد أن يكون بينهما قدر مشترك في الوصف وهذا تشبيه يعني الله عالم و... والخلق عالمون الله قادر والخلق قادرون لكن هذا هو القدر المشترك في الاسم المسم لكن في حقيقة المعنى أو كونه المعنى او ماهية المعنى او كيفية المعنى مختلفة فعلم الله يختلف عن علم العباد وجود الله يختلف عن وجود العباد يد الله تختلف عن وجود العباد هذه القاعدة هي التي جاهلها لها أئمة المعتزلة وأئمة الأشعرة الرازي لما تكلم وقال هناك تماثل في الصفات حدث عنده إشكال في الرد على المعتزلة في مسألة الحمد المعتزلة يشبهون أفعال الله بأفعال العباد أو أفعال العباد بأفعال الله ومن هنا فإنهم ينكرون أفعال الله عز وجل فعندهم تشبيه في الأفعال فقالوا قال الله طلب من الخلائق أن يحمدوه وهذا بالنسبة للخلائق نقر إذا واحد من الخلق طلب من أحد من الخلق أن يحمده هذا نقص وعيب فالمعتزلة قالوا إذا كان هذا نقصا وعيبا في الإنسان فهو نقص وعيب لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يطلب من أحد أن يحمده هذا كلام المعتزلة أنظر إلى هذا التخريف الواسع ماذا قال الرازي قال الرازي أن لله أفعال أفعالا وصفات لا تشبهها أفعال الخلائق ولا صفات الخلائق ومن هنا جاز لله أن يطلب من العباد أن يحمدوه ولا يكون في ذلك نقص ولا يكون في ذلك نقص بينما لا يكون النقص إذا طلب الخلائق من بعضهم بعضا أن يحمدوا أنفسهم، فأثبت الرازي عدم وجود مثليه في الصفات، كما أنه ليس هناك مثليه في الذات، وقد كان قبل ذلك يثبت المثليه في الذات ينكر المثليه في الذات يقول لا مثليه له في ذاته. ويثبت المثلية في الصفات فتناقض الرازي وقال الله لا مثل له في ذاته ولا في صفاته الأول كان يقول لا مثل له في ذاته فعندما نقرأ طول الله ويثبت التشابه والتماثل في الصفات ولذلك نحن نقول ليس هناك أحق بالاتباع من آل السنة والحديث والأثر ليس عندهم تناقض ولا تضارب عندما نظروا إلى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا أول أول الآية أول, الآية نفت أول آية نفى التمثيل أول نفى التمثيل. وعجز الآية عجز الآية عن آخر الآية أو مؤخرة الآية. أما كما تقول أول النهار وعجز النهار أول النهار وآخر النهار وعجز الآية أثبت الصفات ورد على المعطلة يبقى الآية جامعة في الرد على الممثلة الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه وآخر الآية رد على المعطلة وأثبت أنه هو السميع البصير الذين أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى إذا إذن لا يتم الإيمان بصفات الله إلا بإثبات الكمال لله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته ونفي التشبيه ونفي التعطي وفائدة نفي التشبيه في صفات الله أنك إذا نفيت التشبيه عبدت الله عبارة الخلق. أما إذا شبهت الله بخلقه فإنك تقع في شرك العباده وفائدة نفي التعطيل أن المعطل يعبدون عدما لا وجود له ولا صفات له أما اهل السنة والجماعة فإنهم يعبدون الله الموصوف بصفات الكمال والجلال ولذلك ليس هناك في القرآن ولا في السنة عبادة متعلقة بذات مجردة من الصفات او بصفات لا اثار لها فصفات الله مؤثرة وعبادة الله قائمة بصفاته سبحانه وتعالى ولذلك قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فنحن نعبد الله بكونه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ولا نعبده على انه ذات مجرده لان ذاتا مجرده بغير صفات لا وجود لها وصفات بغير تأثير لا وجود لها والله عز وجل له الاسماء الحسنى وله الصفات العلا وله النعوت والأفعال الجميله الجليله وكل ذلك متعلق بذاته سبحانه وتعالى هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله يبارك فيك الله يكرمك البكاء لله في الشق عبيد رحمة الله